السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأخوات وأحمد الله تعالى أن جدد هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا الذي نقوله كلاما نافعا مؤثرا يعني أن يكون يذهب أدراج الرياح أنا حقيقة واثق إن شاء الله في قدراتكم وفي متابعتكم وفي حرصكم على الاستفادة وأسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب أرحب بكم من كل قلبي وأرحب أيضا بالشباب الذين معي وأسر الله أن يجزيكم خير الجزاء أيضا على حضوركم اليوم حقيقة لعلنا نتكلم عن أمر يحرك القلوب تكلمنا كثيرا عن العلاقات الاجتماعية عن الزواج عن تربية الأولاد تكلمنا عن بذل بعض النساء مثلا في مسائل الجهاد في الصدقات لغير ذلك مررنا على سيرة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها عن سيرة زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا تكلمنا عن سيرة عاتكة بن زيد بن عمر بن نفيل وكيف أنها تزوجت عمر ثم تزوجت غيره إلى تزوجت قبله عبد الله بن أبي بكر ثم عمر إلى آخره اليوم سنتكلم عن امرأة هي من غير هذه الأمة ليست من أمة محمد عليه الصلاة والسلام <تصفيق> هذه المرأة حصل لها حادثة عجيبة مع ولدها ولا تزال إلى اليوم تذكر ويعرفها الناس من جميع الأديان وهي مذكورة قصتها في الانجيل ومذكورة في القرآن ويعني لها أعجيب فيما يتعلق بقصتها تعالوا نتكلم اليوم عن مريم ابنة عمران التي قال الله تعالى فيها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها امرأة عفيفة فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين كانت من القانتين يعني كانت من العابدين والقنوت هو طول الصلاة هذا يسمى قنوت مريم ابنة عمران أمها كانت صالحة أيضا وأبوها كان صالحا وزوج خالتها زكريا كان صالحا البيت الذي كانت فيه أصلا هو كان بيت صلاح فلما حملت بها أمها قالت ربي إني نذرة لك ما في بطني محررة فتقبل مني فكانوا في السابق أحيانا كما أن أم أنس بن مالك جاءت لنبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك لك يخدمك أنا متبرعة بهذا الولد تبعك يخدمك لن أستفيد منه شيئا اجعل الفائدة كلها لك كذلك كانوا هم في السابق إذا حملت المرأة أو بعد أن تلد تأتي بولدها وتقول هذا إنما هو لخدمة بيت الرب يعني المكان الذي يعبد فيه الرب سبحانه وتعالى الكنيسة أو المكان العبادة يعني. فأم مريم أول ما حملت بها نذرتها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة محررة يعني خالصا لك لا أريده منذ أن يُولت أضعه عند العباد في الكنيسة يربونه حتى ينشأ في الكنيسة ويصبح هو يعني الخادم في الكنيسة أو العالم أو نحو ذلك فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى كانت متوقعة أنه ولد قال الله تعالى والله أعلم بما وضعت الله يدري إنها أنثى وليس الذكر كالأنثى الله سبحانه وتعالى هي قالت ربي إني وضعتها أنثى فقال الله والله أعلم بما وضعت وليس تذكر كالأنثى ثم قالت هي وإني سميتها مريم إذن هي عبارتها أصلا ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم فأدخل الله تعالى في وسط عبارتها كلاما من عنده إذن كلمة والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى ليس من كلامها هي من كلام الله تعالى مثل ما قال الله تعالى في كلام بلقيس لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية كلمة وكذلك يفعلون من كلام الله ليس من كلام بلقيس يعني هي كلامها أصلا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وإني مرسلة إليهم بهدية أدخل الله تعالى فيها كلامه فقال وكذلك يفعلون يعني صدقت أنهم إذا دخلوا قرية يعني في الحروب وغير ذلك المقصود أن المريم ولدت فجعلتها أمها في المعبد وكفلها زكريا زكريا زوج أمها وكانوا قد يعني ألقوا أقلامهم أيهم يكفل مريم يعني أقبلوا كل العباد أرادوا أن يكفلوها كل واحد يريد أن يهتم بها فجاءوا إلى ماء وألقوا أقلامهم في هذا الماء فمن بقي قلمه لم يغرق آخر واحد قرعه يعني هو الذي يكفلها فألأتوا كما قال تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فألقوا أقلامهم فبدأ هذا القلم يتشبع بالماء ويغرق وهذا يغرق حتى بقي زكريا قال الله فكيف زكريا كلهم يتمنون يا شيخ كلهم يتمنون كثالتها والعناية بها طلب الأجر يعني وذلك قبل أن تحرف يعني الدين كانوا هم على دين على دين موسى عليه السلام لأن موسى هو الذي بعث ثم بعث بعده عيسى فلما بعث عيسى خرج طبعا دين المسيحية النصرانية وإلا قبلهم على دين اليهودية الذي هو دين موسى لكنها هي ديانة واحدة عموما يعني حتى الإسلام كلها ديانات متحدة في أصولها أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أصلا لكن يختلفون في بعض الطرق الفروع العبادية يعني في بعض كيفية الصلاة كيفية الصوم بعض الأشياء الحلال الحرام إلى غير ذلك المقصود أن زكريا كفلها صار يخرج لمريم يعني كرامات كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا طيب أنا المسؤول عن إحرار الطعام لك من الذي أحضر لك الطعام قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى زكريا أنه يأتيها فاكهة الشتاء في وقت الصيف وفاكهة الصيف تأتيها في وقت الشتاء وأنها تأتيها الطعام من غير سبب ظاهر يعني هو ما رأى ملائكة ما رأى شيء إذا يدخل طعام يا مريم كيف جاء قالت الله تعالى رزقني من غير أسباب بذلتها الله أعطاني زكريا كان عنده مشكلة أصلا شخصية عليه السلام وهي أنه وصل عمره إلى مئة سنة ولم يرزق بأولاد فيدعو يدعو دائما ولم يرزق بأولاد والمشكلة ليست عنده فقط هو قد كبر سنه ورق عظمه وشاب رأسه وعظم همه وكربه وزوجته أيضا عاقر زوجته عمرها تسعون سنة وعاقر اجتمع عليها الأمران يعني حتى لو عمرها في العشرين لا يمكن تحمل لأنها عاقر كيف عمرها تسعون زكريا لما رأى مريم يأتيها الطعام قال أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال الله هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة يا ربي يا من ترزقها من غير يعني أسباب مباشرة هكذا هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء تأثرا بمريم قال الله فنادته الملائكة وهو قائم ماذا يصلي يفعل؟ يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحياء مصدقا بكلمة من الله معجزة وسيدا في قومه وحصورا عابدا أنت تريده تقيا صالحا الله جعله نبيا قال الله ونبيا من الصالحين استمرت مريم على هذا الحال يوم من الأيام بعدما كبرت قال الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ذهبت لأجل تقضي حاجتها خرجت من المعبد تذكرى حاجة الإنسان العادية آآ إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا لماذا اتخذت حجابا؟ تستر حتى تتستر تقضي حاجتها فأرسلنا إليها روحنا اللي هو من؟ جبريل جبريل فتمثل لها بشرا سويا المرأة مختفية تقضي حاجتها طبعا إلى الآن ما كنت شفت عورتها لكن لما اتخذت الحجاب جهزت المكان لقضاء الحاجة فإذا رجل أمامها قالت <تصفيق> إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يعني إذا أنت تقي اقبل استعادتي بالرحمن واذهب هذا معناها ليس معناها إذا كنت فاجر ما أعوذ بالرحمن منك وإن كنت تقي فأنا أعوذ بالرحمن لا مثل ما تقول أنت لإنسان إن كنت تخاف الله مثلا قم افعل كذا وكذا ليس معناه إذا كنت ما تخاف الله لا تفعل لا لكن أن تذكره بالله فهي تقول أنت اتق الله فيني تقول إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا الآن خافت من خلوتها برجل فإذا هو يأتي لها بشيء أعظم ويخبرها بأنك ستحملين الآن ها؟ قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية أنا امرأة لست لست بغية وأنا أصلا ناشئة في معبد يعني حتى الرجال ما أراهم إلا زوج خالتي يأتي بالطعام إلي ويكفلني كيف يعني يأتيني أولاد لم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا نريد أن نجعله آية يعني معجزة للناس ورحمة من الله للناس أيضا أن يبعث نبيا وكان أمرا مقضية انتهينا انتهينا انتهى الموضوع ما في نقاش تقول موافقة غير موافقة هذا أنا ما جئت أخذ رأيك في الموضوع أنا نازل بأمر أنفذ وأصعد السماء مرة ثانية وكان أمرا مقضية يعني انتهى الموضوع خلاص مثل لما يناقشك ولدك يا بابا أريد أذهب تقول له لا إلا بذهب تقول له لا فتقول يا ولدي انتهى الموضوع خلاص لا يعني لا يعني لا تناقش فهو يقول اتركين مسألة لم يسسني بشر لم أكو بغي انتهى الموضوع وكان أمرا مقضية قال الله فحملته فانتبدت به مكانا قصيا حملته نفخ جبريل في جيب درعها جيب درعها قيل في صدرها نفخ جبريل وقيل نفخ في جيب درعها في كمها أي ذكرها المفسرون كما قال الله تعالى فنفخنا فيها من روحنا روحنا اللي هو جبريل جبريل اسمه الروح مثل ما قال الله تعالى في سورة إننا نزلناه في ليلة القدر قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هي حملت بعيسى كم سمرة حامل بعيسى تسعة أشهر بعض الناس يفهم طبيعي. حمل, طبيعي. حمل طبيعي بعض الناس يفهم أنها حملت على طول راحت كيف ما تلت ممتاز هذا السؤال جميل كيف لم يبين هناك سبب لم يتبين للناس أنها حامل سنذكر هذا السبب بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. وعليكم عليكم ورحمة الله. كنا لا يزال كلامنا حول مريم وكان ال أبو مروان سأل كيف لم يتبين عليها الحمل ولا لا؟ نعم الشيخ الحامل آن تجد بطنها. ماشي. بطنها والناس يعرفون. لا تمشي بعد. أحسن. فكيف تسعت أشهر ولم يتبين؟ هذا له أسباب. أولاً المرأة التي تحمل أول مرة. هل يتبين عليها أوائل حملها؟ لا. ممكن ما يتبين إلا في الثامن، صح؟ اللي هي أول مرة تحمل ما يتبين في الغالب ترى، لا. غير المرأة التي حملت عدة مرات مم. هذا شيء. الشي. الشيء الثاني أنها كانت جالسة في المعبد أساساً، مهو. ولم تكن تلبس لباسا ضيقا أمام الناس، فطبيعتها في المعبد وطبيعة لبسها لباس فضفاض واسع، فمرت التسعة أشهر وهي تتعبد ولا تستطيع تخبر أحد تقول أنا حامل يا ناس تبحث عن مشاكل، فسكتة. قال الله. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض حست بالولادة وهي في المعبد خرجت إلى جذع النخلة نخلة ولها جذع فلما جلست تحت الجذع وبدأت الولادة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم منسيا نسي منسي نسي منسي يا ليتني مت قبل لا يأتيني هالمشكلة هذه التي بين يدي طيب السؤال متى قالت يا ليتني مت قبل هذا؟ هل قالتها أثناء آلام الطلق والولادة أم قالتها بعدما خرج الولد؟ بعد ما خرج. بعد ما خرج ترى بعض النساء تستدل على قوة آلام الطلق وتقول يا ياخي مريم تقول يا ليتني مت قبلها هذا. للآلام. أي على أنها للآلام. الحقيقة هي ما قالت لأجل الآلام هي عندها مشكلة أكبر من الآلام. إنها جاءت ولد. إنه ولد من غير زوج وقضية إيش بسوي أنا الآن. فيعني لما وضعته طبعا لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قال الله فناداها من تحتها وفي قراءة من تحتها اللي هو زكريا اللي هو عيسى عفوا ألا تحزني أنطقه الله قد جعل الله تحتك سريا إيش السري النهر الصغير سري ليس عيسى السري النهر أجر الله على طول في نفس الوقت أنبع نهرا وجرى بين يديها فوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وفي قراءة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا يعني ريحي نفسك نحن بنحل الموضوع طيب هنا عدة حقيقة فوائد من ضمنها أولا الله سبحانه وتعالى قادر أن يسقط الرطب من غير ما تهز الجذع بعد اللي جذع نخلة. فعل الأسباب إيش؟ إيه يعني هو فعل الأسباب، لكن شوف الآن النخلة معروف أنك لو تأتي إلى شجرة عادية ساق <تصفيق> شجرة وتهزها تستطيع تهزها لوحدك صح؟ لكن جذع النخلة ربما يحتاج عشرة رجال حتى يستطيع أن يهزه هذا شيء. الشيء الثاني الرطب عادة ماسك، ما يسقط بالهز. إيه يعني تكون أشد من الثمر الآخر، لكن الله تعالى أرادها تفعل سبب. <تصفيق> مثل ما قال الشاعر يقول ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجدع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جلته ولكن كل شيء له سبب الله سبحانه وتعالى يبغى تسوي شيء نحن نستطيع أن نزل عليك الرطب لكن اعملي فما أنطق الله تعالى عيسى فعيسى أعطاه توجيهات قال هزي إليك بجدع النخر يساقط عليك طيب كلي واشربي لماذا اختار الله تعالى لها شجرة نخلة رطب؟ مع أن فلسطين التي هي ولدت عيسى فيه أكثر ما فيها نخل شجر الزيتون وشجر التين والتين والزيتون فاللي في في فلسطين ليش نخلة مع أنها لم تشتهر بالنخل فلسطين نعم التمر والرطب عموما فيه أول سكر جلوكوز أول سكر جلوكوز هذا يعني فيه ميزة أنه قادر على شد العضلات. فعضلات الرحم لما انفتحت وولدت تحتاج إلى شدها مرة ثانية أن تنغلق فأمرها الله تعالى أن تأكل من الرطب وتشرب من الماء حتى يتحلل بسرعة السكر ويدخل في العروق مباشرة ينغلق العضلات مع أن الله قادر سبحانه يا شيخ أنه يشدها بدونها أحسنت من غير من غير رطب ومن غير شيء لكن هي سبحان الله أسبابه يجعلها الله عز وجل في هذه الأمور قال لها اتقال لها عيسى فإما ترين من البشر أحداً، فقولي إني نذرت للرحمن إيش صوم صوما يعني سكوتا، فلن أكلم اليوم إنسيا أخذت الولد وخرقه ولفته وقامته ما تدري أنا إيش اللي بيحصل الله. فحملت فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يعني شيء مهول كبير أنت جئت بشيء عظيم يا أخت هارون طيب هي ما عندها أخوان ليش قالوا يا أخت هارون كانوا يشبهونها بالنبي هارون من شدة العبادة سبحان الله مثل ما تقول أنت يا أخي تعرف عبد الله يقول لك لا ما عارفها تقول شفت خالد يقول نعم تقول أبد عبد الله أخو خالد يعني أخوه في الأخلاق وفي الطريقة وفي كذا مشابه له فهم يقولون أنت العابد الزاهد عندنا وتعتني بولد من غير زوج يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا هي ساكتة محمد الولد فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا فأنطقه الله قال إني عبد الله ما قال إني ابن الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ما قال وجعلني إلهة وجعلني نبيا طيب هذه مميزاتك من ناحية النبوة طيب وفي الأرض وجعلني مباركا أينما كنت طيب تتعبد ولا لس لن تتعبد وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا طيب وعلاقتك بأمك وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وسكة عيسى بعض الناس يظن أن عيسى بدأ يتكلم وهو عمره شهر وشهرين وثلاثة وأربع يتكلم يعني من, المهد أي من المهد استقام لسانه لا لا هو ترى يا جماعة التكلم الفترة هذه بس, بس الفترة هذه ثلاث أربع جمل خلاص تكلم لأجل فك أزمة فك مشكلة عن أمة ذكر هالكلام خلاص وسكت وصار يعيش مثل بقية الأولاد فلما وصل إلى سن معين نزلت عليه النبوة بعد ذلك ثم بعد ذلك لما وصل عمره إلى الثلاث ثلاثين سنة رفعه الله تعالى نعم يا أبو مروان. شيخ في التعبد وفي في الصلاة وفي الآن تجد نساء المسلمين في في الدول العربية أو في الدول الخارجية يتعذرون إنه لا والله عندنا أشغال البيت وعندنا أشغال المطبخ وعندنا أولادنا فكيف تبغان نصلي وكيف تبغان تعبد؟ فذكرك مريم م حقيقة, حقيقة قدوة, قدوة فعلًا حقيقة وهذا هذا جيد يعني أن المرأة تحتاج دائما إلى التعبد شوف رب العالمين لما ذكر مريم قال سبحانه وتعالى يا مريم قنوت لربك ما قال صلي قنوت نحن ذكرنا القنوت إيش طول الصلاة يعني ما هو بالصلاة تأخذ ثلاث أربع دقائق ينقرها الإنسان نقر الغراب لا يأخذ منها وقتا في سجودها وجلوسها وركوعها يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يعني هذه مميزات لمريم فاختارها الله لهذا الشرف أن تكون أم نبي من الأنبياء وأن تكون معجزة أيضا هي بذاتها أنها تلد ولد من غير أب هذا أمر الأمر الثاني مما شجع يعني مما جعل مريم تصل إلى هذه المرحلة كثرة العبادة ذلك الله سبحانه وتعالى قال وكانت من القانتين لأنه قال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من القانتين قانتها عابدة الله سبحانه وتعالى ضرب بمريم مثلا لنا جميعا في آخر سورة التحريم قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب إبني عندك بيتا في الجنة ونجينا في العون وقوم إله وعمله ثم قال في الآية التي بعدها ومريم ابن ثعمران لاحظ في الآية قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا إذن مريم مضروبه مثلا لنا نحن للرجال والنساء ما هو بس للنساء وهذا من شرف المرأة يا جماعة أن الله يقول لنا ونحن رجال شنباتنا يقول اقتدوا بمريم هالمرأة هذه اقتدوا بها في عبادتها اقتدوا بها في إحصانها لفرجها يا أخي ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها امرأة عفيفة وهذا يدلك على عظم يعني منزلة العفة عند النساء نعم يا عمر شيخي بعض النساء دائما يشترطون ما دمنا نتحدث عن عبادة أن تكون عبادتهم كالصلاة مثلا في في المساجد أو أحسن. إذا كانوا في مكة يكونوا في المسجد الحرام وشي من هذا القبيل وأيضا هل يشترط أن تكون العبادة فقط صلاة طاعة المرأة لزوجها، لعمل أبنائها، كلها عبادة. أحسنت يعني العباد عموم مفهوم واسع ترى ليست القضية العبادة فقط يعني هي مسألة صلاة أو صوم أو نحذا العبادة لها مفهوم أوسع من هذا بكثير يعني تبسمها في وجه زوجها في وجه أولادها في وجه الناس عبادة كثرت ذكرها لله عباد ومثل ما ذكر أبو مروان إن بعضهن تقول أنا ما عندي وقت أتعب طيب ما عندك وقت كثير من الذكر كم يذهب منك وقت أمام التلفاز؟ أمام الإنترنت أمام الاتصالات الهاتفية إلى غير ذلك كم كم تذهب هذه الأوقات أحيانا في الشات وغيره وربما شات القنوات وأشياء لو أن المرأة أحسنت حقيقها التعبد لله سبحانه وتعالى لذلك حتى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان لهن أعاجب في العبادة في البخاري حديث أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فرأى حبلا بين عمودين قال ما هذا قالوا هذه زينب إذا خلى المسجد من الناس في الليل تدخل وتقوم الليل فإذا تعبت وصارت رجلاها ما تحملها تمسكت في الحبل الله من شدة العبادة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى التعبد ال... الذي قد يصل أحيانا إلى مرحلة ملل قال صلى الله عليه وسلم اقطعوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا تعب فليرقد يعني أشكرك يا زينب على عبادتك وكذا لكن لا تشقي على نفسك أكثر نحن اليوم لا نقول لأخواتنا أو لأخوتنا ضع حبال نقول على الأقل أقم صلواتك الخمس في أوقاتها كن من القانتين من المصلين حتى يفتح لك الله تعالى أبواب الرزق نعم يا أبو سلطان. بس تقول لي شيخ اللي يقول أنا كثير روحات وسفرات في الخط بس يقول والله إن الإنسان ثقيل يقول أذجر الشيطان يقول والله إني أستغفر في عقلي يعني يقول بكثرة ولكن ما أنطقها بلساني لثقل لساني وش تقول ليه؟ والله يقول هذه مشكلة عموما واحنا عندنا حلقة عن الذكر عن القوارير وذكر الله تعالى عندنا حلقة كاملة عنها لكن الذكر أفضله أن يشترك اللسان والقلب فيصبح الواحد سبحان الله سبحان الله وهو قلبه معه وممكن أن يكون اللسان وحده دون القلب مثل الإنسان يصلح شيء في الكمبيوتر أو يصلح أنوار عنده في البيت أو يصلح سيارة ويقول الصافر الله الصافر الله دون أن يتفكر فيه هذا مأجور أيضا لكن أجره أقل من الأول الثالث أن يكون الذكر بالقلب وحده دون اللسان هذا أيضا يؤجر لكن الأصل أن يجري عليه لذلك الذكر عبادة قولية نحن عندنا عبادات مالية مثل الصدقات عبادات بدنية مثل الصلاة العبادات القولية هي الذكر قراءة القرآن هذه كلها عبادات قولية ذكروا أن رياح القيسي يقولون خطب امرأة فسألت عن صلاحه يقولون فقيل لهن رجل صالح وكذا وسأله عنها فقالوا امرأة صالحة يقولون فدخل بها في ليلة العرس ثم تناوم يعني يبغى يختبرها كيف قيامها للليل يقولون فقامت تصلي رأت العريس نايم قامت تصلي يقولون فمضى ثلث الليل فالتفتت إليه قالت يا رياح قم قم صل قم صل يقول فتركها عمل نفسه نايم يقولون فزادت فلما اقترب الفجر رفعت يديها وقالت يا ربي يا ربي من غرني بك يا رياح من غر من لعب علي واحتال علي وقال ترى عابد من غرني بك يا رياح من غرني بك فكانوا سبحان الله يستشعرون مثل هذا يعني وكلما زادت المرأة تعبدها تعبدها لله تعالى يعني صار لها مقام عند رب العالمين ذكر بعضهم قال أصابنا مطر وكان بجانبنا بيت لمرأة عابدة لها أيتام عندها يقول فسمعت صوت السقف عندهم كانت الأسقف عندهم ليست مثلنا إسمنت أو كذا يعني سعى في النخل وكذا يقول فسمعت صوت السقف مع الهواء يقول فسمعتها ترفع يديها تقول يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا قال فوالله ما كررتها إلا قليلا حتى توقف المطر عنها شوف يا أخي العبادات سبحان الله احيانا إذا أنا أدعو حقيقة إخوتي وأدعو أخواتي بالذات أيضا إلى الاقتداء بهؤلاء الصالحات في إقامة الصلاة في أوقاتها الحرص على الذكر حرص على كراءة القرآن صدق المحبة لله سبحانه وتعالى وأن يكون محبة الله مقدمة على محبة الفضائيات مقدمة على محبة الانترنت مقدمة على محبة الغزل على محبة المكالمات الهاتفية حتى فعلا يعني يوفق الإنسان للخير أسأل الله أنجزيكم خير الجزاء يا شباب. وأنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات أسأل الله اللي يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب أشكركم جميعا من مشاهدي قناة إقراء وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته